مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأواحى حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين ليقام الدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري له تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدل عز المهيب أمتي فاستبشري له deze is niet te pas. Deze is niet te pas. Deze is niet أو اوفياء لا يهبنا الحروب صاغوا مجدا خالدا لا ليس يفنى أو يغيّر همتى الله مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر الا بدماء الشهداء همتى الله مولانا فجود بالدماء إلا بدمى الشهداء من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله ولدين فداء من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدم الأرواح لله ولدين فداء Ahl bedl en ibaah. Oomati, beste beschrikt, het scherf het zonsomood. Waarom is er een sterven? Lieve van ولقد صرنا جموعا لربى المجد التليد لنعيد النور والإيمان والأعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلوق لنعيد النور والإيمان والأعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلوق وأعاد عمة الأم والنصر الأكيد. همت قد لاح فجر فرق بالنصر المبين. دولة الإسلام قامات بدماء الصادقين. همت قد لاح فجر فرق بالنصر المبين. دولة الإسلام قامات بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجرا فارفق بالنصر المبين الدولة الاسلاميه في العراق والشام